عَلَيْكُمْ رَقيبا وَآتُوا الْيَتَامَى وَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حوبا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 إِصْلَحُوا صَدَقَاتِهِمْ مَن خَلَّهَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتال اليتامى حتى اذا بلغواك حفئا ان انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 فَلَْتَّقُ الله وََْقولُولوا قَوْول سَددَ إِن الذيَّذينَ يأكُلونَ أَموالِتَمَمَن إِ مَا قُلون إِ مَاكُلونَ فيِي بُطُون إَِّ رُ وَسَصْلَونَ سَعراَاق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 اترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فللامه الثلث فان كان له اخوه فرام من السدس من بعد وصيه يوصي بها وَلَكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ مِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُمْ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَلَهُمْ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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا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 حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِن مَتُوبَةٌ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيما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 بالمعروف فان كرهتم النفعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداه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 ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم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 فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَءَاتُواْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنْتُمُوهُنَّ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَفْسًا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا عَلَيْهِنَّ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا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 وَإِنْ خِفْتُمْ شقاقَ بَيْنِهِ مَا ثَبَعثُ حَكَمًا مِنْ أَههِ وَحَكَمًا مِنْ أَلّهَا إ يُردَ يِصْلَاحَي وَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِ اللَّ كَ عَمًَا خَبير واعبدوا الله وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل, وبن السبيل وما ملكت الله لا يحب من كان مخْتَلًا فخورًا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعدنا للكافرين عذابًا مَن يَكُرِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَاعِي عَلَيْهِم لَّو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مما رزقهم الله. وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ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 لو لو تسوى بهم الارض لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول الاجر بئلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضاو او على سفر او جاء احد فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة, يشترون الضلالة ويريدون والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم, لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى مصيرا وَلَكِنَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون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 يحكموا بالعدل إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن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 وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الضاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان قتلوا و انفسكم او خرجوا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظَّرُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا أَتَيْنَاهُمْ مِنَ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 وَاخْذِرْكُمْ فَنفِرُوا ثباتا اوي فيروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد علي إذ لم اكن معهم شهيدا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 وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَقَدْ قُتِلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ في سبيل الله مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, والولدان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 Qatilu auliyyə الشəyətən ən kəyidə الشəyətən kən ələm ələm tərə ilə ələdən qilə ləhəm kufu əydiəkəm kufu əydiəkəm əqimu ələtə ələtə ələtə ələm تِبَعَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ شَدَّ خَشْيَةٍ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا يدرككم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسْرَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَقَايفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ الْحَسَنَتَيِ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ السَّيِّئَتَيِ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَمَا هُوَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا لا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرَيْبٌ فِيهِ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرَيْبٌ فِيهِ وَمَن أصدق مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا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 جاؤوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقاوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّوا أيديهم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 فَمَنْ لَمْ يَجْدِ فَصْيَاهُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا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 تَتَغَوَّنُ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ لَغَانِمٌ كَثِيرٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله وَفَانَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ قالوا فيمكم تنقومون قيلوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه كفتا هاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم ومساءت مصيرا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 مهاجر في سبيل الله يجد في الامر مرضى كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أَن تقصروا من الصلاة أن تقصروا مِنَ الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا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 وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ طَرِيقِ النُّوحِ لَوْ كُنْتُمْ مرضى واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا فِي مَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 يرمي به بريئا ومن يكسب خطيئه او اثنا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ممتا و مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم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 وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن يشاء Və mən yuşirik bilhəri fəqəd vələ vələlə وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروبا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 بينهما صلحا والصلح خير ووحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولم تستطيعوا أن تعدلوا لا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا أَيَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ يَا نَاللهُ سَميعٌ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَى أَوْلِيَاءِكُمْ غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعبدوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بِمَا تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا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 وَإِنْ كَانَِكَافِرينَ نَصبُم قالَُوا وَلَمْ نَسَْحوِذعَلَكُمْ وَنَ نَعكُم مِنَ المُمِنين فَو اللَّهُ يَحكُم بَنَكُمْ يَمَ الْ القِيِيامَ وَلَْ يَجعَلَ اللهَّهُ إِكَافِرينَ عَ المُمِّنينَ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 أُولَٰئِكَ كَوْمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 ثاقًا غَلضَاق فَبِمَانَ قُضِهِم يثاقَهُم وَكُفِْهِم بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِملَب وَقَدْ لِهمُ الأابَ بِغَيْرِ حَّ وَقَوْلِهِم قُلوبُناَا غُرْث بلَلْقَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُسْرِهِمْ فَلَا يُؤِهونَ إِلَّا قَللَ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 وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زكورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 سُبْحَانَهُ وَإِنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَيْسَ تَنَكَّفَ الْمَسِيحُ ويكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستنكفوا يَكْبَرُ فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جاءكم بِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَتَ الرِّجَالِ وَنِسَاءَ وَإِن كَانُوا إِخْوَتَ الرِّجَالِ وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ